عشرة استمع إلى الحوار ثم قرأه كيف الجو اليوم يا أمي أين جاكيتي الأزرق؟ جاكيتك الأزرق في خزانة الملابس هل ستخرج؟ نعم يا أمي اتفقنا مع أحمد للذهاب إلى صالة الرياضة الجو غائم اليوم وأظن أن المطر سينزل كان الجو غائما في الصباح ولكن أظن أن الجو سيكون جميلا بعد الظهر ولكن سمعت من الأخبار أن الجو سيكون منطرا هذا اليوم يا محمد لا تنسى أن تأخذ المظل معك حاضر يا أمي